الدرس الثاني في المستشفى واحد استمع إلى العبارات وأعدها المستشفى المريض الدواء الصداع النزلة الكحة الصيدلية عيادة الأمراض الجلدية قسم الطوارئ